لفضيله الدكتور محمد راتب ا ل ن ا ب 「今までのことは何でも」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 السماوات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 n、uh、h -huh. God, you're all so... あ、oh. موسوعه ا ل ن خ ي ل و ا ل ل ع ذ و ن م ن س ك ر ا و ر ز ق ا ح س ل ا م ي ه I'm not sure. 「さあ Thank you. موسوعه النابلسي ف للعلوم الاسلاميه 「今夜は私の味い Thank o n y e a h ف أ ل ق و ا إ ل ي ه م النابلسي ق و ل إ ك ك م ل ذ و و ن أ ق و ا ا إلى م ا للعلوم م الاسلاميه كانوا ا يفترون ذ ي ن ك ف ر و وصدوا عن ب ي زدنا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 ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعنا و أ ب ص ا ر ن ا وقواتنا بما د ابقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ف ق ر ن ا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا Yeah.、Uh -huh. به نفسك وانزلته في كتابك أ و علمته احد من خلقك أ و استثرت به في علم الغيب عندك أ ن تجعل ا ل ق ر آ ن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء زاننا وذهاب همومنا وظلومنا ذكرنا من شركه الهدى شركه دعويه غير ربحيه ذ ا ل مضمون اجتماعي اللهم أ خذ بناصيته للبر والتقوى اللهم أ ي د ه بالحق و أ ي د الحق به يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم س ق ي رحمه سقيا بركه تعم بها أ ر ج ا ء البلاد أ غ ث اللهم البلاد والعباد أ غ ث اللهم قلوبنا بالايمان ا ل س و ع و النابلسي م ل ل ع ل و ي ا ل ا س ل ا ل ل ه ي اللهم انا نعوذ بك ر ا من سخطك ومعافاتك من عقوبتك و ب ك ن ك لا نحصي ث ن ا ء عليك أ ن ت كما ث ن ي ت على نفسك نستغفرك ا ل ل ه ونتوب اليك وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ومن ت ب ع ه في إ ح س ا ن الى يوم ا ي ن الحمد لله الحمد لله